ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوزوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا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 ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفطيلا لكل شيء وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَأَدْنَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِقٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب لما كانوا يصدفون هل يوم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 فَالَّذِينَ قَدْ دِينُهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنِّي فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلا وهم لا يظلمون قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة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 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذروا آذرة وذر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلالا 119. ورفى بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك تريع العطاب وإنه لغفور رحيم